يُنون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا واتوا اليتامى اموالهم ولا تتبدل الخبيث بالطيب ولا تاكلوا اموالهم الى اموالكم انه كان حوبا كبيرا وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحو ما طاب لكم من النساء فانكحو ما طاب لكم من النساء مثلا وثلاثة ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا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 وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا وباتل اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فدفعوا إليهم فان انستم منهم رشدا فادفعوا اليهم اموالهم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 إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نار إنما يأكلون في بطونهم نار وسيصلون سعيرا يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف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 وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدث فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مطار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 يتعدى حدوده يدخله ناراً يدخله ناراً خالداً فيها وله عذاب مهين واللاتي ياتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن اربعه منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا والذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلح فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما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 يا ايها الذين امنوا لا يحل لكم ان ترثوا النساء كرهوا و لا تعضلوهن لتذهبوا ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما ان انتمون الا ان ياتين بفاحشه مبينه بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا وإن أردتم استبدال زوج ما كان زوجه وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بثنه وإثم مبينا وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غريضا ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم عماتكم وخالاتكم وبنات الأخ, وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم التي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة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 وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريض ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريض إن الله كان عليما حكيما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 فإن كحه النبي إذن أهله وأتوهن أجره النبِّ المعروف في محصلات محصلات غير مسافحات ولا متخذا أخدان فإذا أحسن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصلات من العذاب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 تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراضٍ منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيماً وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدُوَانَهُ وَظُلْمًا فَسُوَفَ نُصْلِيهِنَّ أَرَأَى وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا إن تجتنبوا كباير ماتن هون عنهن نكفر عنكم سيئاتكم نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما ولا تتمنوا وما فضل الله به بعضكم على بعث للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبوا واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عريما ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون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 وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقًا بَيْنَهُمَا فَبَعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ فَبَعَثُوا حَكَمًا من, أهله وحكما مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا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 وَإِنْ تُحْسِنْ فَإِنَّكَ تُحْسِنُ لِنَفْسِكَ وَيَأْتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا يَوْمَيذٍ يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَعَصَمُوا الرَّسُولَ لَوْ تُسَوَّى بِهِمُ الْأَرْضُ وَلَا يَكْتُمُونَ اللَّهَ حَدِيثًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقَرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارًا حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ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 يا أيها الذين آتو الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها أو نلعنهم أو نلعنهم كما لعن أصحاب السبت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 ألم ترى إلى الذين أُوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبة والطاغوت ويقولون ويقولون للذين كفروا هؤلاء إهدا من الذين آمنوا سبيلا هؤلاءك الذين لعنهم الله وَمَن يَلْعَنِ اللَّهَ فَلَا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 فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ صَدَّ عَنْهِ وَكَفَى بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ نَاسَوْ فَنُصْلِيهِمْ نَارًا كلما نضجت جنودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا وظليلا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 يا أيها الذين آمنوا اطيعوا الله واتطيعوا الرسول اطيعوا الله واتطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إلى كنتم, كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر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 ثم جاءوا كي يحلفون بالله إن أرادنا إلا إحسانه وتوفيقه أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بلغا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 ولو أن كتبنا عليهم أن قتلو أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يعرضون به لكان خيرا لهم ولو أنهم فعلوا ما يعرضون به لكان خير لهم وأشد تثبيتا وَإِذَا لَأَتَيْنَا هُمْ مِلَّدٌ أَجْرٌ عَظِيمٌ وَلَهَدَيْنَا هُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ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 وَإِذَا تُصِبَهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُ هَذِهِ مِنْ عِنَادِكَ قُلْ كُلُّهُمْ مِنْ عِنَادِ اللَّهِ فَمَا لِهَا هُلَاءِ الْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْتَهُونَ فَمَا لِهَا هُلَاءِ لَا يَكَادُونَ يَفْتَهُونَ حَدِيثًا ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك ورسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا من يطع الرسول فقد أطاع الله وَمَن تَوْلَى فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا وَيَقُولُونَ قَاعَةٌ فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ بَيْتًا قَائِفَةٌ مِنْهُمْ غَيْرَ الَّذِي تَقُولُ وَاللَّهُ يَكْتُبُ مَا يَبِيتُونَ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا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 وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا وَادُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَاءً فَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ أَوْلِيَاءَ حَتَّى يُهَاجِرُوا, حتى يهاجروا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَإِنْ تَوَلَّوا فَخُذُوهُمْ وَاقُتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق أو جاءوكم حصرت صدورهم حصرت صدورهم أي يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم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 فَإِن لَّمْ يَعْتَزِلُوكُمْ وَيُلْقُوا إِلَيْكُمْ السَّلَامَ وَيَكُفُّوا أَيْدِيَهُمْ فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقَفْتُمُوهُمْ وَأُولَٰئِكَ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا مُّبِينًا وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً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 وَالدَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ كَانَ بِكُمْ أَذًى مِّن مَّطَرٍ أَوْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَن تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ وَخُذُوا حِذْرَكُمْ إِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُّهِينًا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 قال لاتتخذن من عبادك نصيبا مفروضا ولا اضلنهم ولا امنن انهم ولا امرنهم فلا يبتكن اذان الانعام ولا فلا يغيرن خلق الله ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسارا مبينا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 والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا لليتامى بالقسط وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما وإن امرأة خافت من بالها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير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 يا ايها الذين امنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله شهداء لله ولو على انفسكم او الوالدين والاقربين اياكن غنيا او فقيرا فالله اولى بهما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 وَمَن يَكْفُر بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَد أَضَلَّ وَضَلَالٌ بَعِيدٌ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ زَدَدُوا ثُمَّ زَدَدُوا كُفَرَ الَّلَّمْ يَكُونِ اللَّهُ الْيَغْفِرَ لَهُمْ وَلَا الْيَهْدِيَاهُمْ سَبِيلًا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 وقد نزل عليكم في الكتاب ان اذا سمعتم ايات الله يكفر بها يكفر بها ويستهزؤ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم في جهنم جميع الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكون معكم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 فقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كساء يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا مذبذبين بين ذلك لا إله إلا إله ولا إله إلا هؤلاء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 إن المنافقين في الدار كل أسفل من النار، ولن تجد لهم نصير إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصو دينهم لله وأخلصو دينهم لله فأولئك مع المؤمنين.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 رَأْكَهُمُ الْكَافِرُونَ حَقًّا وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَلَمْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ أُولَئِكَ سَوْفَ يُؤْتِيهِمْ أُجُورَهُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا يسألك أهل الكتاب أن تُنَزِّلَ عَلَيْهِمْ كِتَابًا مِّنَ السَّمَاءِ فقد سألوا موسى أكبر من ذلك قالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بألمهم ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك وأتينا موسى سلطانًا مبينا ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم، وقلنا لهم دخل الباب سجدا، وقلنا لهم لا تعدو في السبت، وأخذنا منهم ميثاقا عليا، فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بأيات الله وقتلهم وقتلهم الأنبياء.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 وبصدِّهم عن سبيل الله كثيرًا وأخذهم الربا وقد نُوعًا وأكلهم أموال الناس بالباطل وأعتدنا للكافرين منهم عذابًا أليماً لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إلهك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 لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقًا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبداً وكان ذلك على الله يسيرًا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 أي يكون عبدا لله وللملائكة المقربون، ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا، فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم، فيوافهم أجورهم ويزيدهم من فضله. وَأَمَّنَ الَّذِينَ اسْتَكْفُوْ وَاسْتَكْبَرُوا فَيُعْذِبُهُمْ فَيُعْذِبُهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَلَا يَجْدُونَ لَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا إِيَاء إِيَّا أَنَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ بُرْهَانٌ مِن رَّبِّكُمْ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 فَلِلذَكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ